اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا عبيدك سوانا كثير